مجربات السنوسية يقرأ قبل الترس وبعده بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدد كل عرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين